إذا الشمس كورت وإذا الندوم كدرت وإذا الدبان سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا نفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فشقت وإذا الدحيم سعرت وَإِذًا جَنَّةٌ أُنزِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ أَن زَوَارِقَ الْفُلْكِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ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 وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم